أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوث الذين كفروا لو كانوا غَوْا أَيُّهُمُ الْأَمَن فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِمْ لِكُرُوا إِنَّكَ لَمَنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلْ مَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوهم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع من وليم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناظرين وحفظناها وَلَّا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَاتِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَدَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم وأرزلنا النياح لواقح فأنزلنا من السماء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 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا ما لك ألا تكون مع الساجئين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسجول قال فاخرج منها فإنك رجيب وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلَى يَوْمِ الدين قَالَ رَبِّ فَاعْبُرْنِي إلَى يَوْمِ الْبَعْتُونِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْنُّظَارِينَ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رب بما أغويتني لبزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سراط علي مشتقيم إن عبادي ليس لك عليهم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوط إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صجورهم من غيل إخوانا على سرر تقابلين لا يمسهم فيها نصدوا وما هم منها بمخرجين نبئ عبادين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 بشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تؤمن من القانطي قال ومن يقنص من رحمة ربي ك بما كانوا فيه يمتنون، واتيناك بالحق، وإنا لصادقون. فأسرِب يا هكى بضعاً من الليل، والتابع أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحد وَمَنْ حيث تُمَرُ وقوينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطور مصبحين وجاء أهر المدينة يسترشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا واتقوا الله ولا تخجون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالها كرتهم يعمهون، فقالتهم الصيحة الشرقين، فجعلنا آليها سافلها، وأنظرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسّمين. وَإِنَّهَا لَضَالٌّ سَبِيلٌ مُقِيمٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ فَالْحِجْرِ الْمُسَلِّمِ وَأَتَيْنَا هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِينٍ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 إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المفاني والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أذواجا منهم وَمَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَمَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَاخْفِ غَمَّكَ عَنِّي وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ مُنْقَتًا الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصطع بما تؤمر وأعرير عن المشركين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسول فيعلمون ولقد نعلم أنك يضيب صدرك بما يقولون فسرع بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ر يكت حتى يأتيك اليقين <تصفيق>